أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلي الذي خلق فسويه والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعيه فاجعله غثاء أحويه سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفيه ونيسرك لليسره فذكر إنك نفعة الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقي الذي يصل النار الكبر ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزَك وَذكَ رَسمَ رَِّهِ فَصَّ مَتُصِرون الحياتةَُّني وَْآخِرَةُ خَرُ وَأَبَق إه ذَلَ في الصُحُ في الأُلِ صُح فيِي باهمَ